بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة وي الذكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يحمهون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 نارًا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفتنون تلم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 وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف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 لما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ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 نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قال النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله وقال رب أوزعني أن أشعر قُرآنِ مَتَى كَذِى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أُحْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أُحْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وتفقد الطير فقال مالي لا و الهد هدى أم كان من الغائب لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أول أذبح النوم أول يأتي النبي سرقان مبيد أما كفى غير بعيد فقال أحطت بما لم تحق به وجئت كمن سبئ بل بعيد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدت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 قال سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَافَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعَنَّهُمْ فَأَظْرِ مَا ذَا يَرْجِعُونَ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 ألا تعلو علي واتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون.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 وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلن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 إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يا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 ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال لك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 فَإِذًا مَا رَأَتْ حَسِبَتْهُ نُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِذَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِضَ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ألع وَدُّ الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا وَيَرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ الله بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتناه واهلنا ثم لن قولا لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما لنقولن لولي ما شهذنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكروا مكروا ومكذنا مكروا وهم لا يشعرون انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَامَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى آل الله خير أم ما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما أنفأتنا به حدائق ذات بهجة. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أأِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ ذَٰلِكَ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهر وجعل لها رواية وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهُمَّ عَلَّمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشرقون أم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 منها عمود وقاد الذين كفروا إذا كنّا ترابا وأباؤنا إن لهم خرجن لقد وعدنا ذذا نحن وأباؤنا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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوحد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون نَرَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقف على بني إسلام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 وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع مَن من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ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 ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحقيرا تَمْهَاجِمُ ذَتًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ